سبحان الله حين تمثون وحين تصبحون me n on a fool. لا إله <سؤال> إلا الله. وله من في السماء POR POR POR Allah emanet <gülüyor> Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. unum kfifa tikum au usum kaza likanu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 فأصم وجعك للدين حنيفا ثقوة الله التي فطر الناس عليك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر dilayallon <iento> mo كل حز بما لذين فرحون ia yep. cuò oh. وإذا أذقنا الله